تعال رسم بقايا الحلم وكمل باقي الصورة وعلقها على قلب يشوفك حلم يا هنابة وعلي يترك سواد الوقت والويلات وكسورة وتعال بشوفي وتغطى عنية ريح بهدابة لشيلك عن ظلام خذ شعاعي وهتني بنورة وذابك جرحي الله راع الجرح ومن جابه همومك هاتها فيني أحبك يعني مقدورة أحبك تنمح همومك ولا لك هم تشقابه أنا لك من هنا حتى مغيب العمر والزهورة إلى مشرق مشي العمر لين يغيب بترابة نويت أخذك وأعطيك الخفوق وباقي أشعورة حلالك دمر وعمر حبيبي انت أولابة تظلل بالحنان ولك غيوم الشوق منطورة ولا تفكر بأي لحظة يمسك قلبي بعتابة وإذا عاتب أنا قصة حبيبي لك من جذورة وحبك فيك من قلبك هو طهر قلب أسمابة حبيبي بستعال ارسمت وكمل باقي الصوره وعلي الباقي لا تحاتي جروح الوقت ونيابه همومك هاها تفيني احبك يعني مقدوره احبك تنمحي همومك ولا لك هم تشقابه انا لك من هنا حتى مغيب العمر والزهوره الى مشرق مشيب العمر يغيب. صباح الخير ولا الخير يهدي لك صباحات صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراء صباحك فل وحنا فل يا طهر ونبضات صباحك هو بياض صباح الروح يا وراك صباح الصدق لا منه كتبني في معاناته وصدق الصدق لم ميته ست سنين باحداك تخيلها ست سنين وحلمي في ملفاته بدولا بالعمر يشهد وانا اقول العمر باقي ولا ليلة نسيت الحلم تخيل جرحه الذات تخيل كم هزي عشت وانا للضحك تواقي لقيتك يا قدار عمري على رغم من كساراتي لقيتك والعجب طاغي ووردك ينتظر ساقي أسميها حكاية روح حلمي أخوني أقضاته أسميها حكاية صباح صباح الحب وغراقي صباح العشق لا منه نساء عمره ووقفاته وراح يقلب الدوله وملفه ما به وراقي صباح الخير ولا الخير اهدينك صباحاتك صباح الورد يا ورد العمر يا نغمه الشراقي